الوجه يبدأ اذا ل الثاني حالا سؤال و ج ه يبدأ إ كان قد طلب الله من المسلم إ ي م ا ن ا بالقدر خيره وشره فلا تجوز عليه م ر ا ج ع ة الطبيب للعلاج إ ذ ا كان مريضا ل أ ن المرض طارئ بالقدر ا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام تعاطي الأسباب علاج المرض الرزق لا ينافي ل لله على رسوله وآله وصحبه وبعد الأسباب من علاج المرض وطلب الرزق وغير ذلك ق د وحده ر وغير وصحبه وبعض من ل أ ن الله سبحانه قدر ا ل أ ق د ا ر و أ م ر ب ا ل أ س ب ا ب وكل ميسر لما خلق له كما جاء بذلك ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة و ب ه ذ ا يجوز التداوي ب ا ل أ د و ي ة ا ل م ب ا ح ة وهو من قدر الله كما قال عمر رضي الله عنه ح ي نفر م منع من دخول البلاد الموبوءة ا البلاد دخول ي عام الطاعون ن ث من قدر الله إ ل ى قدر الله وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نبينا الله سؤالي على محمد لقد أ ع ي ش منذ الصبا ب ذ ب ح ة ص د ر ي ة ونزيف داخلي هل لي أ ج ر عند الله في ذلك ل أ ن ي حرمت من شبابي وصحتي معظم الأيام بكيلم الاستحمام تعليم التلاميذ الحمد والسلام أستطيع أستطيع على وبعد لا القرآن وأنا طاهر جواب والصلاة أولا أصلي لأني هل يجوز لي ذلك هل لله رسوله وآله يجوز غير وصحبه وحده إ ن صبرت على ما أ ص ا ب ك فلك ا ل أ ج ر عند الله و إ ن جزعت ولم تصبر حرمت ا ل أ ج ر ثانيا إ ذ ا كان الواقع كما ذكرت من أ ن ك لا تستطيع الاستحمام شرع لك التيمم عن الجنابه ثالثا إ ذ ا كنت لا تستطيع استعمال الماء في ا ل ط ه ا ر ة من الحدث كفاك التيمم ل ل ط ه ا ر ة من الحدث ل ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن وتعليمه وبالله التوفيق وصلى الانتحار ل على ه ن ن ب ي محمد وآله وصحبه وسلم وصحبه وآله ل ا ا سؤال منذ أ ك ث ر من عام و أ ن ا في صراع نفسي وفكري رهيب كانت بلوره نهايته انني قررت الانتحار و ل ل أ س ب ا ب التي س أ ذ ك ر ه ا فيما بعد و إ ن ن ي أ م ل ك من ا ل ق و ة و ا ل ق د ر ة و ا ل ش ج ا ع ة ما يجعلني أ ق د م على الانتحار ولكني أ خ ش ى ان يكون في ذلك ما يغضب الله سبحانه وتعالى ف أ س ي ء خاتمتي بيدي أ م ا عن ا ل أ س ب ا ب فهي تجمع أ س ب ا ب الدنيا مع أ س ب ا ب ا ل آ خ ر ة فمنذ صغري و أ ن ا دائما إ ن س ا ن منحوس ب ل غ ة أ ه ل الدنيا لما انتهيت من ا ل د ر ا س ة ا ل م ت و س ط ة لم تساعدني الظروف ا ل م ا د ي ة ا ل أ س ر ي ة من ت ك م ل ة دراستي ا ل ج ا م ع ي ة دون اشقائي وشقيقاتي وجميع أ ص د ق ا ئ ي بدون استثناء حملت حقائدي منذ ست سنوات وهجرت بلدي عشى ان يعوضني الله خيرا ولكن مما يدعوك للعجب ست سنوات في عمل شاق تنقلت خلالها من بلد ل آ خ ر لم أ د خ ر ما يجعلني حتى أ ك م ل نصف ديني وهو الزواج فدائما كنت أ ت ح ل ى بالصبر ف إ ن الله مع الصابرين لكني ب د أ ت أ ن ه ا ر ن ف س ي ة و ب د أ ص ب ر ي ي ن ف د ولم أ ع د احتمل إ ن س ا ن ا بين أ ر ب ع حوائط ينتقل معي أ ي ن م ا أ ذ ه ب وهو في داخلي وحربا نفسيه كل يوم يكون مكانها داخل عقلي وجسدي إ ن ن ي أ ن س ك ت نفسي عن فعل ا ل خ ط ي ئ ة وعن طريق الشيطان ولكني لم أ ع د أ خ ش ى ما أ خ ش ى أ ن يلعب الشيطان بي ف ت ن ت د يدي للمال الحرام أ و أ ق د م على عمل حرام مثل الزنا والعياذ بالله وكنت دائما أ ت م ن ى أ ن أ م و ت إ ن س ا ن ا شريفا نظيفا لذا قررت الانتحار وفضلت الموت على أ ن أ ع ي ش و ت أ ت ي ل ح ظ ة أ ف ع ل فيها ما يغضب الله فهل هذا العمل حلال ام يجوز أ م حرام والله يعلم أ ن هذا من أ ج ل ه سبحانه وتعالى ورزاكم الله خيرا. ورعاكم الله وسدد、خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيرا الله الله خطاكم الله عليكم و أ ر ج و الله ان يكون رد فضيلتكم بعيدا عن ا ل ع ا ط ف ة و أ ن يكون تبعا لما جاء به الله سبحانه وتعالى ولما جاء في س ن ة ح ب ي ب ه المصطفى صلى الله عليه وسلم جواب يجوز جريمة وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض وكبيرة من كبار الذنوب الحمد لا الإقدام الانتحار النفس كبار قال تعالى لله على لك على لأن قتل محرم من ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وثبت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن دماءكم و أ م و ا ل ك م و أ ع ر ا ض ك م عليكم حرام وقال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه في شيء عذب به يوم ا ل ق ي ا م ة متفق عليه وما وقع في نفسك من تفضيل ان ي أ ت ي ك الموت و أ ن ت لم تفعل ما يغضب الله على بقائك في ا ل ح ي ا ة ذلك من وسوسه الشيطان فيجب عليك الحذر منه و أ ن تستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان و أ ن تكثر من دعائه والابتهال إ ل ي ه أ ي يعافيك من و س و س ه واحرص على فعل الطاعات وما يقربك من الله ولتنب محارم الله وقرناء السوء واصبر على ما أ ص ا ب ك عسى الله أ ن يهديك إ ل ى طريق الحق و أ ن يجنبك طريق ا ل ض ر ا ل و أ ن ي و ف ق الجميع لما يحب ويرضى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم قول ا ل إ ن س ا ن قابلت فلانا ص د ف ة سؤال ك ل م ة ص د ف ة هل يجوز لي أ ن أ ق و ل عندما ذهبت إ ل ى السوق قابلت فلانا ص د ف ة وهل هذه ا ل ك ل م ة ص د ف ة حرام امشيكم أ بالله عز وجل أ م ماذا أ ق و ل بدلا من هذه ا ل ك ل م ة أ ف ت و ن ي جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد ليس قول ا ل إ ن س ا ن قابلت فلان ا ص د ف ة محرما ولا شركا ل أ ن المراد منه قابلته دون سابق وعد او اتفاق على اللقاء مثلا وليس في هذا المعنى حرج وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ويكلوه وأوله وعلومه الأول المجموعة ونبدأ نبينا بالحمد الرابع الله الله المجلد الثالث الآن المجلد الرابع ان شاء الله في التفسير وأوله القرآن وعلومه. عزيز المستمع لازلنا الشريط الأول في المجموعة الخامسة على تم في في عزيز مع الآن محمد في ا ل ت ف س ي ر الرابع والمجلد ا ل ق ر آ ن وعلومه سؤال ن ق ر أ في ا ل ق ر آ ن الكريم وقال موسى إ ن ي ع د ت بربي وربكم ا ل آ ي ة وكذلك وقال فرعون يا هامان بن لي صرح ا ا ل آ ي ة و أ ن ث ا ل هاتين ا ل آ ي ت ي ن الكثير في ا ل ق ر آ ن فكيف نسمي هذا ق ر آ ن وكلام الله القديم جواب الكلام ح وحده وصحبه م والسلام د لله والصلاة على رسوله وآله ل وبعض ا يطلق على اللفظ والمعنى وناقله ه م وحده وما عمن تكلم به من غير تحريف ل م ع ن ى ولا تغيير لحروفه ونظمه ب مدلغ فقط والكلام إنما و إن حروفه لمن على أما حافظة اللفذ غير ونظمه وينسب من ج ه ة معناه الى من تكلم به ابتداءه ومن ذلك ن ا أ خ ب ر الله به عن ا ل أ م م ا ل م ا ض ي ة كقوله تعالى وقال م ن س ى اني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقوله وقال فرعون ي ا ه ا م ب ن ي لي صرحا لعلي أ ب ل غ ا ل أ س ب ا ب فهاتان تسميان ق ر آ ن ه وتنسبان إ ل ى الله كلاما له باعتبار حروفهما ونظمهما ل أ ن ه م ا من الله لا من كلام موسى وفرعون ل أ ن النظم ة والحروف ليس منهما وتنسبان موسى وفرعون واقعا منهما هذا هو وهذا وذات قد الله في الأزل وأمر في اللوح المحفوظ ثم وقع القول من موسى وفرعون اللوح المحفوظ باعتبار بكتابتهما المعنى فإن كان منهما من كان بلغتهم طبق هذا علمهما الله الأزل ما إلى ثم في في في قد ثم تكلم الله بذلك بحروف أ خ ر ى ونظم آ خ ر في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنسب إ ل ى كل منهما باعتبار و أ م ا وصف كلام الله بالقدم فلم يعرف عن ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ولا عن أ ئ م ة السلف رحمهم الله و إ ن م ا كان أ ه ل ا ل س ن ة يقولون أ ي ا م ا ل ن ح ن ه كلام الله غير مخلوق فيقول المخالفوهم فيصف مخلوق كلام الله مخلوق. فيصف كلام الله بأنه قديما ص ط لان ح حادث ولو ج ر الله ع ي ه قرنا ا ا م ل ل قديم النوع حادث الآحد النوع الله لأن تعالى لم يزل متكلمه ولا يزال متكلم بما يشاء حتى إ ن ه لا يتكلم يوم ا ل ق ي ا م ة مع المؤمنين والكافرين وغيرهم بما يشاء كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ما منكم للأحد من إ ل ا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان الحديث مع أ ح ا د ي ث أ خ ر ى في الموضوع وبالله التوفيق الله على محمد وآله وصحبه وسلم اليوم قوله نبينا بين حسب صاحبه الله سؤال الأصدقاء المصاحف التي بين أيدينا اليوم مدعيا أن التحريف دخلها حسب قوله من مصحف امتنع فصلى على في صحة نصحف طعن إن أن من محمد أحد عن إ ع ط ا ئ ه إ ل ى عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان باليمن ولقد أ خ ذ صديقي يشرح لي ودلني على الكتاب الذي أ خ ذ منه معلوماته التي يجادلني بها ولكن كان قد أ ث ا ر غضبي وامتنعت عن الاذعان إ ذ ع ن إليه ه و ب ا مستفقيا كتبت سيادتكم ن ه ذ وطالبا م ك م اليه ب د ي م ع و م ا القرآن ت عن نقل ن ن ل أ أتعرض لنفس ذ ا امتمائي لجماعة تبليغ جواب بحكم تبلير الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد ا ل ق ر آ ن كلام الله جل وعلا أ خ ذ ه جبريل عن الله وقراه أ ه على محمد صلى محمد ل ل على ي ه واستمعه وسلم ل محمد ص الله عليه ل و س محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وأخذه منه كما تكلم جبريل جل به الله جل وعلا وأخذه و ف في ظ ه الله تعالى في قلب ح م صلى الله عليه وسلم قال تعالى لا لسانك لتعجل تحرك به لسانك به ان الله يامر ا ل ع د ل والاحسان يامر بالعدل والاحسان ي ر بالعدل و ا ه ا ح س ا ن ي ا ب ا ع د ل والاحسان يامر بالعدل والاحسان يامر بالعدل و ا ل ا ح س ا ر يامر بالعدل و ا ل ت ح س يامر بالعدل والاحسان يامر بالعدل ا ل ا ح س ا ن يامر بالعدل ا ل ح س ا ن يامر ب ل ع د ل والاحسان يامر بالعدل والاحسان يامر بالعدل والاحسان يامر بالعدل و ه ل ن ي م ر بالعدل والاحسان يامر ب ه إ ي ا ه فقيل له لا تعجل به ف إ ن ا سنحفظه عليك وقال آ خ ر ي ن بل السبب الذي من أ ج ل ه قيل له ذلك أ ن ه كان يكثر ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن م خ ا ف ة نسيانه فقيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به إ ن علينا جمعه لك ونقرئك فلا تنسى انتهى وقال تعالى إ ن ا نحن نزلنا الذكر و إ ن ا له لحافظون والذكر هو ا ل ق ر آ ن وقد حفظه الله ا على ل م س ل ل م ي ن و ت ق ع ه ص ابي ا ل ب صلى الله عليه وسلم عن ن بكر وسلم الصديق رضي الله عنه في خلافته ب و ا س ط ة زيد بن ثابت رضي الله عنه ثم جمعه عثمان في خلافته على حرف واحد لئلا تختلف ا ل أ م ة في ذلك ومن قال غير محفوظ أنه قال غير او دخله شيء من التحريف او النقص فهو ضال ي س ت ت ا د فان تاب والا وجب على ولي الامر قتله مرتدا ن انا نحن نزلنا انا لحافظون قوله قول وقول وجل وسلامته الامة الله قال تعالى الذكرى له الامة كذلك على حفظه وسلامته ولهذا انكر علماء المسلمين على الشيعة الباطنية حفظه يصادم يصادم اجماع زعمهم عز انكر أن القرآن الذي بين أيدي القرآن بين الذي ا ل م سؤال ل م ي ن سمعت بعض العلماء يقول أ ي ه م ا أ ف ض ل ا ل ق ر آ ن أ م عيسى ب ن مريم جواب ا ل ح وحده وصحبه م والسلام د لله والصلاة على رسوله وآله ل وبعد ا ق ر آ ن كلام الله غير مخلوق و ع ي سؤال ى على من مخلوق مريم أمرين محمد بنت فالقرآن نبينا البشر وبالله التوفيق وصل الله ولدته أفضل وصل وآله وصحبه وسلم س هل ا ل ق ر آ ن كلام أ و دعاء كما يقول بعض الناس جواب ا ل ح وحده وصحبه م والسلام د وبعد لله والصلاة على رسوله وآله ل ا ق ر آ ن كلام الله سمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم وتلاه عليه و هو مشتمل على ادايه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من ا لدنك رحمه انك ل انت م ا ل ل ع الوهاب ى ب ا ل ل ل وصلى ت و ف ي ق هو عين كلام الله سبحانه وتعالى أ و أ ن له كلاما آ خ ر غير المكتوب بين أ ي د ي ن ا جواب ا ل ح وحده وصحبه م والسلام د لله والصلاة على رسوله وآله ل وبعد ا ق ر آ ن المكتوب بين أ ي د ي ن ا هو كلام الله عز وجل تكلم بكتابته جبريل عليه السلام ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه منه وأمر به به وقرأه حقيقة فكتبه سؤال بما تحدى الله تعالى من يشكون في نزول ا ل ق ر آ ن على الرسول صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحبه والصلاة والسلام الله تعالى يأتوا القرآن لله على رسوله وآله وصحبه الله تعالى بأن يأتوا بمثل وحبه وصحبه تحدى وبعض بأن أ و عشر س و ر أ و س و ر ة فعجزوا عن ذلك قال تعالى أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم قل إ ن اجتمعت ا ل إ ن س والجن على ان ياتوا بمثل هذا ا ل ق ر آ ن لا ي أ ت و ن بمثله ولو كان بعضهم لبعض م ظهيرا وقال تعالى ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر صور مثله ن م مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين وقال سؤال ب بسورة وبالله نبينا وصحبه ح محمد ا افتراه فأتوا وادعوا استطعتم الله صادقين التوفيق ن أن يقولون قل فأتوا بسورة من, من دون إن كنتم ه مثله الله على نبينا محمد وآله قل وصل وسلم على من هو الذي سمى س و ر ا ل ق ر آ ن الكريم هل هو ر س و ل صلى الله عليه وسلم أ م ماذا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبعد لا نعلم نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ت س م ي ة الصور جميعها ولكن ورد في بعض ا ل أ ح ا د ي ث الصحيحه ة تسمية ب ع ض ا النبي صلى الله عليه وسلم كالبقرة وآل أمران إن بقية الصور فالأظهر من وسلم إن أن صلى عليه وآل بقية تسميه ت ا ا ا وقعت من ل ص ح ب ة ر ض ي ا ل ل ه عنهم و ب ا ل ل التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال صلى رجلا ه وصحبه نبينا إيمانا بجماعة محمد ف ق ر أ في الركعه ا ل أ و ل ى بعد ا ل ف ا ت ح ة س و ر ة ت ب ت ثم ق ر أ في الركعه ا ل ث ا ن ي ة س و ر ة الف ي ل وذلك في ص ل ا ة العشاء فما ر أ ي ك م جزاكم الله خير الجزاء ء كراءة حيث الحمد وحده وصحبه إنني المرشدين يجوز في فليس إذا من أنه منها كان سمعت سورة سورة والسلام رسوله أقدم الأمر بعض بعد على الكتاب جواب لا والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. إذا كان الأمر كما لله وآله ذلك ذكر ش في ولكن الأولى أن تكون الصورة الصورة الأولى التي في الركعة الثانية بعد الصورة التي في الركعة أن في في بعد ح سمعت ب ترتيب ا ل ح رب الله التوفيق وصلى الله وصلى ل وآله وصحبه وسلم سؤال ى نبينا وصحبه محمد م س ع بعض الناس يتحدث عن جمع ا ل ق ر آ ن ويقول إ ن ه يجمع حسب ترتيب النزول ه وما حكم الجمع الموجود حاليا في المصحف س جواب ت ترتيب ترتيبه وقد تلقى ي ي ترتيب آياته على رسول الله صلى الله عليه عليه ترتيب عليه ر رسول الصحابة الله الله وهو الله وقد وسلم وأجمع عليه وهو ترتيب بنصر رسول صلى الله عليه وسلم صلى صلى عن بنصر وترتيب صوره باجتهاد ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وننصح القارئ بتعلمه و ك ث ر ة تلاوته وتلبيه والعمل بما فيه و ا ل د ع و ة إ ل ي ه على جنيه م مع ي الحالي ا ل ع ا ة بسمة الرسول ا صلى ل ل عليه وسلم ه و ح ف ظ الحالي ع م ل لأنها ل بها ا و ي ث ا ن والمفسرة وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم لما معاني كلام الله سبحانه وصلى الله على نبينا على سؤال من محمد يخفى قد قيم نسخه من جزء عنا المهمش بمعاني الكلمات الصعبه ة ولقد لاحظت أن الجزء المذكور الصور فيه بشكل عكسي اتباء بصورة الناس وانتهاء بصورة التكرم بإفادتنا هل هذا الترتيب؟ ترتيب عكسي التكرم جزاكم الناس هل وهل القرآن عنا إنني يصح وانتهاء هذا صور أرجو الله عم عم لله أم موقوفة ما وردت الحمد وبعض يجب الترتيب لصور ا ل ق ر آ ن كما في المصحف العثماني في الجزء الأخير عامة الناس وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا وصلى على وآله وصحبه وسلم سؤال هل يبدأ كأن يقرأ أولا بصورة بصورة قراءة الصور محمد وصحبه وينتهي مستورة هي القرآن يصح عكس أشبهه وبعض ا ل أ ف ض ل أ ن ي ق ر أ الصور على ترتيب المصحف العثماني ف ي ب د أ ب ا ل ف ا ت ح ة ثم ا ل ب ق ر ة ثم آ ع ل عمران حتى ينتهي بقراءه ة سورة الناس و ب ذ ا قراءة الفلك يعلم ثم أن سوره ة الناس جاءت على ترتيب المصحف العثماني قراءة على للعكس ترتيب ت أن الناس من سورة ا ثم الفلك ثم ما للتعلم محمد وسلم الفلك الإخلاص إذا ما فوقها للتعلم فلا بأس به. رب الله التوفيق الله وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه به بأس رب نبينا سؤال يقولون ان تعدد القراءات في ا ل ق ر آ ن معناه اختلاف في ا ل ق ر آ ن حيث يؤدي إ ل ى معان ش ا ف ي ة مثل آ ي ا ت ا ل إ س ر ا ء ونخرج له يوم ا ل ق ي ا م ة كتابا يلقاه منشورا تيسيرا لتلاوتها عليهم رحمه من الله بهم ونخل ذلك نقلا متواترا وصدق ذلك واقع ا ل ق ر آ ن وما وجد فيه من القراءات فيفيد كل منها حكما يحقق مقصدا من مقاصد الشرع و م ص ل ح ة من مصالح ا ل ع ب ا د مع اتساق معامينه وائتلاف مراميها وانتظامها في و ح د ة تشريع م ح ك م ة ك ا م ل ة لا تعارض بينها ولا تضارب فيها فمن ذلك ما ورد من في الآية التي ذ ك ر السائل وهي قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه النشور قوله وكل له وهي ونخرج يوم عنقه في فقد قرئ من ونخرج بدن اليمين وكسر الراء وقرء يلقاه بفتح الياء والقاف مخففه المعنى ونحن ونحن نخرج ل ل إ ن س ا ن يوم ا ل ق ي ا م ة كتابا و ص ح ي ف ة عمله يعطى ا ل إ ن س ا ن ذلك الكتاب حال كونه مفتوحا فمعنى كل من القراءتين يتفق في ا ل ن ه ا ي ة مع ا ل آ خ ر ك أ ن من يلقى إ ل ي ه كتاب فقد وصل إ ل ي ه ومن وصل إ ل ي ه الكتاب فقد أ ل ق ي إليه ومن ذلك قوله ومن ع اليه فزادهم كانوا يكذبون. قرب يكذبون. فمعنى ت ح الياء سكون كل ا ا ل من م القراءتين ل ا الذال المكسورة ب لا ي جاءوا عند الله ح يعارض ل الاخر ولا يناقضه بل كل منهما ذكر وصفا من اوصاف المنافقين وصفتهم ا ل أ و ل ى بالكذب في الخبر عن الله ورسله وعن الناس وعصفتهم الثانيه بتكذيبهم رسل الله فيما اوحي إ ل ي ه من التشريع وكل الحق ف إ ن المنافقين جمعوا بين الكذب والتكذيب ومن ذلك يتبين ان تعدد القراءات كان بوحي من الله ل ح ك م ة لا عن تحريف وتبديل و أ ن ه لا يترتب عليه أ م و ر ش ا ئ ل ة ولا تناقض أ و اضطراب بل معانيها م ؤ ت ل ف ة ومقاصدها متفقه ة و ب ا ل ل التوفيق وصلى الله على نبينا وصلى على وآله وصحبه وسلم وصحبه محمد سؤال ما مخرج حرف الضاد و ب أ ي صوت يظهر حينما يؤدى من مخرجه ا ل أ ص ل ي بعض الناس في بلادنا باكستان والهند يقرؤونه شبيه فيظهر في الضالين غدوالين الدوالين قوله الحرف غدواد أو دواء غدواء أو دواء أو شبيه فيظهر فيظهر صوت الحرف في قوله تعالى ولا ضالين ولا غدوالين أو ولا بالدال المفخمة تعالى أو ولا ا ل ل ي ن على ا ل ت ر ي ب و و ا ل آ خ ر ن منهم يقرؤونهم الا ب ه ة ف ان ل ا ي إ ل الفرق أن ا يظهر واضحا بين ت ل ف ظ الضاد والضاء على حسب المخرج ف أ ف ت ى الفريق ا ل أ و ل بعدم جواز ا ل ص ل ا ة خلف الفريقين الثانيه أو الأجوى الأقل فأعمى الثوادي أوضحوا بتقديل المبين ب الحق والفرق ي على علماء الضواء شراء مخرج حرف ن وبين الضواء وأيضا حرف حيث الشرع فصلوا المعجمة المسألة من محاكمين بين الفريقين المذكورين الحمد والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أولا الضاد حافة اللسان اليوم اللياء اللام مما يلل أدراس وتخرج اللام من أقرب حافة اللسان إلى مقدم الفن لله على رسوله وآله لسن وقبل يلل إلى وحده وصحبه إحدى مخرج من مخرج مخرج من مقدم بعد وبعض أو وتخرج أقرب وصوت بين صوت الضعاد الضعاد ا ل بين من ف خ ا من قدر على أ ن يجود حرف الضاد حتى يخرجه من مخرجه الصحيح وجب عليه ذلك ومن عجز عن تقويم لسانه في حرف الضاد أ و غيره كان معذورا وصحت صلاته ولا يصلى إ م ا م ا إ ل ا بمثله أ و من دونه لكن يغتفر في أ م ر الضاد والضاء إنا بينهما في المنطق كما نص عليه جمع من أهل العين منهم لا غيرهما مخرجهما التميز كما لقرب عليه يغتفر في في كثير ت الحافظ في ف أهل جمع وصعوبة سؤال ي التوفيق نبينا ر الفاتحة وبالله وصلى الله وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم محمد وصحبه س هل يجوز ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن في ا ل ص ل ا ة ب ر و ا ي ة ورش ع ل م ب أ ن تداولنا ا ل ق ر ا ء ة ب ر و ا ي ة حفص عن عصر ا ب ا ل ح م د ل ل ه وحده و ا ل ص ل ا ة وسلم ا ل ا على رسول ي و ا ل ه وصح به وابا ل ق ر ا ء ة ب ر و ا ي ة و ر ش عن ن ا ف ع ص ح ي حكم م ا ت ب ر ك في نفسها لدى ع ل م ا ء ا ل ق ر ا ء ا ت لكن ا ل ق ر ا ء ة ب ه ا ل م ن ل م ي ع هدها بل عهد غ ي ر ه ا ك ا ل ق ر ا ء ة ب ر و ا ر ه حسن نفهم تثير ب ل ب ل ة ف ي نفس و المؤمنين ف ت ت ر ك ا ل ق ر ا ء ة بهل ا ذ ل ك ر م ا إذا كان ا ل ق ا ر ئ ب ه ا في ص ل ا ت ه من فردا فهو جوز ل ع د م ا ل م ا ن ع و ب ا ل ل ه ي توفيق وصلى وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ل م س ق ر أ ت في ا ل ق ر آ ن الكريم كله ان رحمه الله قريب والتاء مفتوحه مع انها تاء ساكنه مؤنثه فما الحكم في ذلك داب الحمد والصلاة والسلام وساحبه رسمها ما متبعا الرسم العثماني وحبه بساكنة لله على رسوله وآله إن رسمها على فيه الرسم وأن التاء فليست بل وضعه وأن مفتوحة ذكر إن فيه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س أ ي ه م ا أ ف ض ل فيما د شهر رمضان المبارك ق ر ا ء ة القران ام ل ي صلاه ل ل على عليه وسلم في شهر وسلم ا ن ا ل إ ا أنواع ا ا ا ر من ع ل ب د ت وكان جبريل يدارسه كل يدارسه القرآن جبريل ليلة و ك ا إذا ن لقيه جبريل أ ج وكان د بالخير الروح المرسلة من أ ج و د الناس و أ ج و د ما يكون في رمضان لما يكثر فيه من ا ل ص ب ق ة و ا ل إ ح س ا ن و ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن و ا ل ص ل ا ة والذكر والاعتكاف هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في هذا الشهر أ م ا ا ل م ف ا ض ر ة بين قراءات القارئ و ص ل ا ة المصلي ا ت ط و ع ا ن فتختلف باختلاف أ ح و ا ل الناس وتقدير ذلك راجع الى الله جل وعلا ل أ ن ه بكل شيء محيط وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم انتهى الشريط الواحد و ا ل أ ر ب ع و ن من فتاوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث ا ل ع ل م ي ة و ا ل إ ف ت ا ء وله ب ق ي ة على الشريط الثاني و ا ل أ ر ب ع ي ن